أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دراءة من الله ورسوله إلى الذين عهت من م المشركين. فسيحو في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أن.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 ف َ إ ِ ن َ ت ُ ب َ ت ُ م ْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و َ إ ِ ن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ ا ل ْ ح ُ ر ُ م ُ ف َ ق ُ ل ُُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و َ خ ذ ُ و ه ُ م ْ و َ ح ص ُ ر ُ و ه ُ م ْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّمَرْصَدَ فَإِنْ تَابُوا أَقَامُ الصَّلَاةَ و َ آ ت َ و َ ا ل ز َ ك َ ا ة َ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد ع ن د الله وعاد رسوله إلا الذين عاهدتم. إلا الذين ع ه د ت م ا عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإي يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا و َ ل ا ذ م ه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يركض فيكم إلا و ل ا ذ م يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا هو ولا ذم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ف َ إ ِ ن تَابُوا وَأَطَمُّ ا الصَّلَاةَ و َ آ ت َ و ُ ا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَثُوا أيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أ م ْ م َ ة َ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ي َ أ ْ ت َ ه ُ و ن َ ألا تقاتلون قوما ك ث ا أيمنهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول و ه ؤ ل ا بدؤكم أول مرة أتخشونهم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إ р ت ُ م مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم و ي خ ِ ه م ويصركم عليهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غ ي َ قلوبهم ويتب و الله على من يشاء. وَاللَّهُ ع َ ل ي م ٌ ح َ ك ِ ي م أَمْ حَسِبَتُمْ أَن ت ُ ت ر َ ك ُ و ا وَلَمَّا ي َ ع ل َ م ا ل ل ه ُ ا ل ذ ي ن َ جَاهَدُوا وَلَمَّا ي َ ع ل َ م ا ل ل ه ُ ا ل ذ ي ن َ ج َ ا ه َ د و ا مِنْكُمْ وَلَم ي َ ت َ خ ذ ُ و ا م ِ ن ا ل ل ه ِ و َ ل ا رَسُولِهِ وَلَا ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ و َ ل ي ج َ ه و ا ل ل َّ ه خ َ ب ي ر بِمَا ت َ ع م ل و ن مَا ك ا ن َ ل ل م ش ر ك ِ ي ن َ أ ي ي ع م ر ر ُ م َ س ا ج د ا ل ل ه ِ ش َ ا ه د ِ ي ن َ ع ل ى أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ ب ا ل ك ُ ف ر أ ل ئ ا ِ ك َ حَبِطَتْ أ ع م َ ا ل ُ ه ُ م و و َ ف ل ن ا ر ِ ه ُ م خ َ ا ل د و ن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام ا ل ص ل ا وأقام الصلاة و آ ت ى الزكاة ولم يخش إلا الله فعساء أولئك أي ك و ن و ا فعساء أولئك أي َ ك و ن و ا من المهتدين أجعلتم ُ صيأة الحاج وعمارة ََ المسجد الحرام ِ كمن َ آمن ََ بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ا ل ذ ي ن َ آ م َ ن و, و ا و َ ه ا ج َ ر و ا وَجَاهَدُوا فِي س َ ب ي ل ا ل ل ه ِ ب ِ أ َ م و ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ف ُ س ِ ه ِ م ْ أ َ ع ْ ظ َ م د َ ر ج َ ه أ َ ع ظ َ م ُ د َ ر ج َ ة ع ن د َ ا ل ل ه و َ أ و ل الذين آمنوا و ه ج ر و ا و ج ه د و ا في سبيل الله وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله و ع ُ ل ا ئ ك هم الفائِهِ يبشرهم ربهم ب ر ح م ٍ منه ورضوان، يبشرهم ر ب ه برحمه منه ورضوان وجنات، وجنات لهم فيها نعيم، و ج ن َّ لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمه برحمه منه ورطوان ورطوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خ د ي ن فيها أ ب د ا خالدين فيها أبداً إن الله عاده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم ء وإخوانكم أولياء لا تتخذوا َُِ آباءكم َُْ وإخوانكم َََُْ أولياء إن استحب الكفر َْ على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل ْ إ ِ ن َ ك َ نَآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموات وأموال نقت رفتموها و ت ج ا ر ٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان ب ا ب ك م و أ ب ن ا ؤ ك م وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ح َ ب َ إ ل َ ي ْ ك ُ م مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا ي َ ه ْ د ِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ ن َ ص َ ر ك ُ م ُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَكَ ث ِ ي ر َ ة وَيَوْمَ ح ُ ن َ ي ْ ن ويوم ح ُ ن ي ٍ إذ أعجبتكم ك ث ر ُ ك م فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وأنزل جنودا لم ترواها وعد بالذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وَاللَّهُ غ َ ف ُ و ر ر ح ي م ي أ َ ه َ ا ا ل ذ ي ن َ آ م َ ن و ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا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 ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا الجزية ع ي د ي وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوله بأفواههم ي ض ا ه ُ و ن قول الذين كفروا من قبل طاتله الله أن لا يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهون واحد الله إله إلا هو لا إله إلا هو وسبح ا له عما يشركون يريدون أي يطفئ و نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أي يتم نوره ويأب الله إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله ب ا ل ه د ى و َ دين الحق ليُظهره ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا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 والذين ي ك ذ ز و ن الذهب والفضة ولا ينقضونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أ ل م يوم ي ح م ى عليها في نار جهنم يوم يحما عليها في نار ج ه ن ّ ما ف ت ك و ى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما ك ن ز ت م لأفسكم فذوقوا هذا ما ك ن ْ ت م لأفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن ع د ة ا ل ش ه و ر ِ ع ن د َ اللَّهِ ث ن َ ا ع ش ر َ شَهْرًا فِي ك ت ا ب ِ ا ل ل َّ ه يَوْمَ خ َ ل َ ق ا ل س م ا و ا ت يَوْمَ خ ل َ ق َ ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل ْ أ َ ر ض م ِ ن ه ا أ َ ر ب ع َ ة ٌ ح ُ ر م ذلك الدين القيم فلا َ تظلموا َِْ فيهن ِ أنفسكم ََُُْ وقاتلوا َِ ا ل م ش ر ِ ك ك ي ن كافّة كما يقاتلونكم َُِ كافّة واعلموا أن الله معلم ا ُ ت َّ ق ي ن إن م ا ا ل نسي ء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه ع ا م ا ويحرمونه عمل ا لواطئ و ا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا ي ه ذ ي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم ا فروا في سبيل الله م إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ م َ ا ل َ ك ُ م إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ا ل ث َّ ا ق َ ل ُ م إلَى الْأَرْضِ أ َ ر ض ِ ي ت ُ بِالْحَيَاةِ أ َ ر ض ِ ي ت ُ الدنيا من الآخرة، فما متع ا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متع ا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا ت ن ف ر و ا ي ع ذ ب ك م ع ذ ا ب ً ا أليمًا، إلا ت ن ف ر و ا عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ويستبد القوم غيركم ولا تضرموه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد ن ص ر َ ه الله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 وجعل كلمة الذين كفروا ا ل س ف ل ى و كلمة الله هي العليا و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يرخوا خفافون و ثقلا و جاهدوا و جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذ ا ك م خير لكم ذاركم خير لكم إ ن أنتم تعلمون لو ك ا ن عرضًا قريبو وسفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ع ف ى الله عن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 بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات ب قلوبهم وارتات ب قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ز ا د ك م إلا خبلوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ب َ ت َ غ َ و ا ا ل ف ت ن ة َ م ِ ن ق َ ب ل ُ و َ ق َ ل ب و ا ل ك ا ل أ ُ م و ر َ ح ت َ ج َ ا ء ا ل ح َ ق ُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ا ل ل ه حتَّى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا ت ف ت ن ي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط بالكافرين إن تصبك حسنة تسئهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتوالو ويتوالو وهم ف ر ح و ن قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ي ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله ب ع ذ ا ب من عاده أو بأيدينا فتربصون إن معكم متربصون قل ا ف ق و ا طوعا أو كرها ل ن ي تقبل منكم إنكم كتم قوما فاسقين وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا ي َ أ ت ُ و ن َ ا ل ص َّ ل ا ة َ إ ِ ل َ ا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يَأْتُونَ ا ل ص َّ ل ا ة َ إ ِ ل َ ا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إ ل َ ا وَهُمْ كَارِهُونَ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق ف س ه م وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم ن ك م وماهم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو ا ل ل إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إ ن ا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل ي ن عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وبن ا ل سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله و ي ؤ م ن للمؤمنين ور رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أي يرضوه إ ذ كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحدد ا الله ورسول فأن لهنا رجها نم فأن لهنا رجها نم خ ا ل د ا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل ่ س ت ه ز ئ, ئ و ะซ ن الله مخرج ما تحذرون و ل อูอูอูอูอูอู ل ูอูอูอูอูอูอูอู ل ูอ ل อูอูอูอูอ ا อูอูอูอูอูอู ق ُ ل ق أ َ ب ِ ل ل ه ِ و َ آ ي ا ت ِ ه و َ ر س و ل ه ِ ق ت ُ م ت َ س ت ه ز ئ و ن ل ا ت ع ت ذ ِ ر و ن لا تعتذروا قد كفرت م بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نُعَذِّبَ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِّينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ف ن س ي َ ه م إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجها ا ن م َ خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب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 الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضو أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعد و ث م و د وقوم إبراهيم وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ و َ ل َ ك ِ ن َّ ه ُ و ا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن ا ل ن ك ر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ُ و ل ا ء ه و ل ا จะคุ้มคลายคุ ل มคลายคุ้มคลายคุ้มคลายคุ้มคล ن ي ن ุ ا ل م ؤ ายคุ ج มค ت า ج ر ุ้ม ت ح ت ه คุ้ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ a h yeah. ي ج ا ه د الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما أواهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهم وبما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغن ه م الله ورسوله من خضله فإيتوا بوك خير لهم و إ ي ت و َ اللوي عذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض مؤولي ولا نصير ومنهم من عهد ا الله ل ئ ن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وتولوا وهم ع ر ض و ن فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله ما و ع د و ه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين ي ل م ز و ن المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم سخرا ل ل ه منهم، ولهم عذاب أليم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهه وكرهه أي يجاهد بأموالهم و أ ف ُ س ه م في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تافروا في الحر قلنا رجها نما أشد حرر قلنا رجها نما أشد حرر لو كانوا يفقهون ف َ ل ي َ ض ْ ح َ ك ُ و ا قَلِيلَهُ وَالْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ف َ إ ِ ر َّ ج َ ع َ ك َ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ف َ ق ُ ل ل ن تَخْرُجُ فقل لا تخرجوا معي أ ب د ا ولا تقاتلو معي ع ج و ا إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فقعدوا مع ا ل خ ا ل ف ي ن ولا ت ص ل ّ على أحد منهم ما ت أ ب د و ولا تقم على قبره إن إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أي يعذبه بها إنما يريد الله أي يعذبه بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُزِلَتْ سُورَةٌ أَنْآمُ ِ ن و ا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إ س ْ ت َ أ ْ ذ َ ن َ ك َ أ ُ ل ُ و الطَّوْرِ مِنْهُمْ إِسْتَأْذَنَكَ أ ُ ل ُ و الطَّوْرِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذ َ ر ْ ن َ ا ن َ ك ُ م مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 أئك لهم الخيرات وأولئك ا هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جَنَّاتٍ تَجْرِي م ِ ن ْ ه تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ ا ل ْ م ُ ع َ ذ ِ ر ُ و ن َ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى ا ل ض ُ ع َ ف َ ا ء ِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِ يجدون ما ينفقون حرج. ة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غ ف و ر ا ل ر ح ي م ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من ا ل د م ع حزنات تفيض من ا ل د م ع حزنا ألا يجدوا ما ينافقون إن ا ل س بيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء فضو ب أ ن يكون مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم و َ ط َ ب ع ا ل ل ه ع َ ل ى ق ُ ل و ب ِ ه ِ م ف َ ه ُ م ل ا ي ع ل م و ن ي ع ت َ ذ ر و ن َ إ ل ي ك ُ م ْ إذَا ر ج ع ت ُ م إ ل َ ي ه ِ م ق ُ ل ل ا ت ع ت َ ذ ر و ا ق ُ ل ل ا ت ع ت َ ذ ر ر ا ل ن ن ُ ؤ م ِ ن َ ل ك م ق َ د ن َ ب أ ن َ ا ا ل ل ه مِنْ أ َ خ ب ا ر ك ُ م و َ س ي َ ر َ ا ل ل ه ع م ل َ ك م و َ ر س ُ و ل ه ُ ث م ت ُ ر َ د ّ و ن إ ل ى ع ا ل ِ م ِ ا ل غ َ ي ْ ب ِ و ا ل ش ه َّ ه َ ن ب َ ك م فَيُن أ ُ م تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إن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 الأعراب أشد كفر ونفاق ا وأجدر ا ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ي ن ف ق مغرمو و ي ت ر ب ص بكم الدوائر. ويتربص بكم الدوائر عليهم دائر السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات ويتخذ ما ي ا ف ق قربات عاد الله وصلوات الرسول لا إنها قرب ل ه م س ي د خ ل ه م الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين و ا ل أ ص ا ر ِ والذين اتبعوه بإحسان والذين اتبعوه بإحسان راضيا الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا ع ل ى ا فاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل صالح وآخر سيئ عسى الله أن يتو بعليهم إن الله غفور رحيم.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 ن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما ي ت و ب عليهم والله عليم حكيم والذين ا ت خ ذ و ا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أ ر د ن ا إلا ا ل ح س ن َ والله يشهد إنهم لكاذبون لا ت ق ُ م فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحط أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهرون و ا ل ل ه ي ح ِ ب ُ ا ل م ُ ط َّ ه ِ ر ي ن أ َ ف َ م َ ن أ س س َ ب ن ي َ ا ن َ ه ُ ع ل ى ت َ ق و ى مِنَ ا ل ل ه أ ف َ م َ ن َْ س س َ ب ن ي َ ا ن ه ُ ع ل ى ت ق و َ ى مِنَ ا ل ل َّ ه و َ ر ِ ض و ا ن أَفَمَنْ س س َ ب ن ي َ ا ن َ ه ُ ع ل ى ت ق و ى مِنَ ا ل ل َّ ه و َ ر ِ ض و ا ن ٍ خ َ ي ر خير أم من أسس ب ن ي ا ن ه ُ على شفا جرف هار خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارف ا ن ه ا ربه في نار جهنم والله لا يهدي القوم ا ل ّ ا ل م ي ن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر ب ة ا في قلوبهم إلا ف َ ت ع ق ُ ل و ب ُ ه ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ع ل ي ٌ ح َ ك ي م إ ِ ن ا ل ل ه ا ش ت َ ر ا ى مِنَ ا ل م ُ ؤ م ن ي ن َ أ َ ف ُ س َ ه ُ م و َ أ َ م و ا ل َ ه ُ م أ َ ف ُ س َ ه ُ م و َ أ َ م و ا ل َ ه ُ م ب ِ أ ن ل َ ه ُ م ا ل ج َ ن َّ ة ق ا ت ِ ل و ن َ فِي س َ ب ي ل ا ل ل ه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله ا ش ت ر ى من المؤمنين أفسهم و ا ه م وأموالهم, وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز. وذلك هو الفوز العظيم. ا ل ت الحامدون السائحون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن الماكر ونهون عن ا ل م ن ك ر والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.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 يا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من ه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ل َ أ َ و َ ا ّ ه ُ ا ح َ ل ِ ي م وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ ط َ و م َ ا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ حَتَّى يُبِينَ ل َ ه ُ م مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ي ُ ح ِ ي ِ وَيُمِيتِ ي ح ي ي و َ ي م ي ت ُ و َ م ا ل َ ك ُ م م ن د ُ و ن ا ل َ ل ّ ه ِ م ِ ن و َ ل ي و َ ل ا ن َ ص ي ر ل َ ق َ د تَابَ اللَّهُ ع ل ى ا ل ن َّ ب ي و َ ا ل م ه َ ا ج ِ ر ي ن َ و َ ا ل أ َ ص َ ا ر َ ا ل ّ ذ ي ن َ ت َ ب َ ع و ه ُ فِي س ا ع ة ِ ا ل ْ ع س ْ ر ة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف ر ح م وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موتى ولا يطعون موتى يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ي ن ف ق و ن نفقة ص غ ي ر ة ولا ك ب ر ت ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ل ي ن ف ر و ك ا ف ف َ ل و ل ا نَفَرَ م ِ ن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنَادِرُوا وَلِيُنَادِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ و َ ا ل َ ي ج ِ د ُ فِي كُمْ غ ِ ل ظ َ ة و َ ا ل ل ي ْ ج ِ د ُ فيكم غلظة واعلم أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول َُ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم م ر ض و ف فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وماتوا وهم كافرون أ ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا ي و ب و ن ولاهم يذكرون. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْتَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَفْوَصِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ ع َ ل َ التُّمْ عَزِيزٌ عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلاه لا إله إلاه وعليه توكلت عليه توكلت وهو رب ا ل ع ر و س العظيم.